انهم سارعهم لحسانا الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه الكرام ما اوصي به في هذه الليله اوصيكم ان جده طلب العلم فان العلم له فضل مكانته عهد العلم وام اهل الرجعه كما قال الله سبحانه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين علموا درجات الله اكبر عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم ان الله يرفع بهذا القران اقوام يضع له خليل قال العلم وما اهل فشيه اهل فشيه الا اهل وما قال سبحانه انما يخشى الله من عباده العلماء يقول سبحانه ان الذين يخشون ربه بالغيب اقام الصلاه وانتقم لنا رزقناهم شرا وعلانيه تجوله تجاره لم تبوه يقول ابو سليمان مسعود رضي الله عنه انما العلم بالخشيه ان يقول لا مورثه الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورث العلم ومن اخذه اخذ لحفظ واصل اوسيكم اوسي نفسي بالانشراح تجاه العلم وتحصيله ان من اتخذ في العلم والفقه بهذا عرف ان اراد الله به خيرا عن قال عليه الصلاه والسلام هذا في الصحيح حديث حبيب بن حبيب معاويره رضي الله عنه ما يجيء الله به خيرا يثقله في الدين اهل العلم والتعليم للعلم النافع الخير الناس افضل الناس كما قال عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح من حديث اثنان رضي الله عنه خيركم من تعلم القران وعلمه وفي روايه افضلكم من تعلم القران وعلمه والقران هو اساس العلوم والسنه هي مفسره للقران ومبين لمجمل القران ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول انا امتي في القران ومثله معه ف هي تبارك الله فيكم في طلب العلم هي استفاده من اهل العلم المسائر الدروس وقراءه كتب علماء السنه ومذا دراستها مع الزملاء والاخوه لان حياه العلم مذا خاص وكذلك نشر العلم يتعلم الانسان شيئا من العلوم او شيئا من المتون اي شيء نشريها وتعلمها بهذه الريه واعفنا بارك الله فيكم بعلم العقيده ان الناس في حاجه ماسه الى العقيد الصحيح وهذا يبقى خاص بهذا الزمن لان الكثرت فيه العقائد المنحرفه والمناهي الضالة فالناس في حاجة في الناس إلى العقيد الصحيح نعتقد في السنة والجماعة فلا غلو ولا جفا ولا إفراق ولا تكرير فذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس وعسنوا في تعليم الناس العبادة أحكام الدين كان من أركاء الخمسة من صلاة وصياة وحجم الذكاة وغيرها من الفرائض والأحكام في الشريعة أينوا للناس الحلال والحرام ورغبوهم فيما عند الله وخوتوهم من عذاب الله حتى ينجي العبد من عذاب الله ويفوز بالإقواء الله أسأل الله الجميع التوفيق والتسجين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم